وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْلَّامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَ الْجَاءِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ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 أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءٌ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ